وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يترفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون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 ولو شيئا لأتينا كل نفس هدائها ولكن ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم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 أفلا يسمعون أو لم يرو أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُظْرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاتَّبِزْ إِنَّهُمْ مُتَظِّرُونَ